إَِّ رَبَّكَعَليِيم حَكِيم لَد كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَةُ لِسَّائِلين إذقالَاُ لَوسُبُ وَأَخُوه أَحَبُّ إلَى أَبِنَ مِن وَنَحْنُ صبَث وَونَحْنُ أُصْبَةٌ إِ أَبَانَ لَ فِي غرَالِ يوسف أَوْ قَتَلُوا يُوسُفَ فَأَوْطَرُوهُ أَرْضًا يَخْلُو لَكُمْ وَجُهَ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ وَالْقَوْمُ فِي غِيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنُ عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ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 وَجَاءُوا أَبَاهُمْ مِنْ شَائِبٍ يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ 116. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون 117. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه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 112. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون 113. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين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 117. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم 118. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل اِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّمَ قُبُلًا فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّمَ دُبُرًا فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّمَ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ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 اننا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعددت لهن متكئا واعددت لهن متكاوا واتت كل واحده منهن السكينه وقالت اخرج عليهن فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُمْ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذٰلِكُنَا الَّذِي لُمْتَنَنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدَتْهُ عَنْ نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ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 111. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا 112. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين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 117. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق مَا 118. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا 119 يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار 110 ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها, سميتموها أنتم وآباء 111. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون 112. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا 117. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفيان 118. وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبت في السجن وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ يَأْكُلُهُنَّ سَدْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعُ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ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 يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات لعلني ارجع الى الناس لعلهم يعلمون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 116 إلا قليلا مما تحصنون 117 ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك اتوني به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 119. قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء 110. قالت امرأة العزيز الآن حصحص حص الحق 111. أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين 112. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب 113. الله لا يهدي كيد الفائنين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 111. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون 112. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل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 هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كين بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم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 قَالُوا رَبَّنَا تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرِصًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ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 117. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين 118. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين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 119. يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين 110. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون 111. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أنت 114. جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا 115. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون 116. قالوا يا أبان استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين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 وقال يا ابتي هذا تاويل رؤيا يا من قد قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان من بعد ان بيني وبين اخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث 119. فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين 110. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. 112. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين 113. وما مِنْ عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين 114. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون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 وَلَدارُ الآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَد كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا